ابدا لن نحيد ابدا لن نحيد ابدا لن نحيد عن فطر ايماني دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالهدى القراني ابدا لن نهي ابدا لن نحيد ابدا لن نحيد عن فطر ايماني دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالهدى القراني سائرون في طريق الحق يا جند سائر في طريق الحق يا جند الله جند الله جند الله جند الله, جند الله, جند الله عهدًا علينا أسود العرين نمضي أماما أبد لا لين عهدا علينا أسود العرين نمضي أماما أبد لا لين حتى إذا حان النفير عدنا جنودا نلبي المسير حتى إذا حان النفير عدنا جنودا نلبي المسير أبدلنا النحيد، أبدلنا عن خطى الإيمان. دربنا درب قويم دربنا درب قوي بالهدى القرآني. سائر في طريق الحق يا جند الله، سائر في طريق الحق يا جند الله. جند الله, جند الله, جند الله, جند الله لا بد يوما سيرجع الأقصى ليحيى الفداء بطول المدى ولا بد يوما سيرجع الأقصى ليحيى الفداء بطول المدى لجنات ربي سار الشهيد عند ربه دوما أبد لا نحي لجنات ربي سأرى الشهيد عند ربي دوما أبد لا نحي أحمد الله, أحمد الله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 ندك العدا وقرآن ربي لنا مولدا سنمضي جنودا ندك العدا وقرآن ربي لنا مولدا مولدا يعاد فينا يقينا جديد فيوم في الشهادة نصر مجيد ويبعث فينا يقينا جديد فيوم في الشهادة نصر مجيد